119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. إنا أنزلناه في ليلة القدر 111. وما أدراك ما ليلة القدر مِنْ ليلة القدر خير من ألف شهر